بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَأَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن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 لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيار يلتقطه بعض السيارات ان كنتم فاعلين طالعوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف واننا له لنا صحون.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 الما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون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 وشروه بثمر بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه مِنْ مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن, عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إن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 كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرق عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 لَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا هذا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَ الَّذِي لُمْتُمُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عن نفسه ولا ان لم يشفن ما اموه ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصف عني كيدهم اصب اليهم واكم من الجاهلين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 وَل لا يَأْتكُمَا قَ تُرْزَقَانهِ إِلَّا نَبأتكُمَا بتَعْولهِ قَلَّ أَ يَأْتَكُمَا ذَلِكُمَا مَِّا عََّمَنِي رَبّ إِي تَرَكْتُ مَِّ تَقَوِْ الل يُؤمنِنونَ بِاللهِ وَهُم بِالآافِرَتِهُم كَافِرُون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 ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتوا وآباؤكم سميتموها انتوا وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله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 نون يوشف أي وَصق تنا في سعذَقرات السمان يقل سب حجاف يأقلهم سَبَ حجاف وَسَب سُبلا خجر وأخَريا بساتعَلي لعَلي, لعلي أجع إ يعلمون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 يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاء وَالرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَتْ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ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 قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى لعلهم يرجعون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 صَلَّى اللَّهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَمَانَا مَا نَبغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلًا بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قال لنرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به الا ان يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل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 وَسُوقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَسْرَقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَابِلٍ فَأَسَرَّ يَسُوفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنتم شر من كنتم والله أعلم بما تصفون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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَا عَلَى يُوسُفَ وَضَاقَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَباً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إن ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث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 حَتَّى إِذَا أَتَى أَسَرّ السَّرَسُلُ وَظَنّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نصرنا